بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالُوا إِنَّهِ يَأْلَى حَيَاةُ الْدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ بُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالَ قال فذوقوا, قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة حتى إذا جاءتهم الساعة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وبل حياة الدنيا إلا لعب وله ولدار خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جوال الخير جوال الخير عطاء متجدد